أ ض و ا ل ك ل اصبحت ل افهم يومين وما ا م ر ن ق ب ل ه م من قرية أ ه ل ك ن ا ه ا ف ه م يؤمنون وما ه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 وكم قصمنا من قريه كانت ظالمه وانشانا بعدها قومنا قديم فلما احسوا باسنا اذا هم منها يركضون لا تركضوا وارجعوا إ ل ى ما أ ت ل ف ت م فيه ومساكنكم لعلكم ت س ل و ن قالوا يا ويلنا إ ن ا كنا ظالمين فما زالت تلك دعويهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين وما خلقنا السماء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 يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يشفعون الا لمن ارتضي وهم من خشيته مشفقون ومن يقل منهم اني اله من م دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين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 ظالمين ونضع الموازين القسط ليوم ا ل ق ي ا م ة فلا تظلم نفس شيا ئ و إ ن كان م ف ق ا ل ح ب ة من خ ل د ل أ ت ي ن ا بها وكفى بنا حاسبين ولقد اتى بنا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 وكنا بكل شيء إن عالمين ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين و أ ن ي بئذ نادى ربه اني مسني الضر و أ ن ت ارحم الراحمين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 فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمنون فلا كفران لسعيه وانا له كاتبون وحلم على قريه اهلكناها انهم لا يرجعون حتى فتحت ياجوج وماجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فاذا هي شاخصه ابصار الذين كفروا ياويلنا قد كنا في غفله من هذا بل كنا ظالمين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 لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون إ ن الذين سبقت لهم من الحسن اولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أ ن ف س ه م خالدون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 فان تولوا فقل اذنتكم على سوى ا وان ادري اقريب ام بعيد ما توعدون انه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون ن و إ أ د ر ي لعله ف ت ن ة لكم ومتاع إ ل ى حين قل رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون يا أ ي ه ا الناس اتقوا ربكم إ ن زلزله ا ل س ا ع ة شيء عظيم